¿Qué? هو يبادئ ويعيد، <تصفيق> <و والغفة تصفيق> man كفر في قرآن لفضيله الدكتور محمد Amen. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. يا رب ذات الصدق Man, man, على وقفة I قال الذين ظلموا Oh mm -hmm. yeah. <تصفيق> إن هذا في الصح ما بين رمت ربك فحدث الله نور الله آلهه لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد Let's... اياك نعبد و اياك نستعين Al-Fatihah. أليس لله كِتَابٌ لَّا رَائِبِينَ شِعْدٌ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Hola,